يا الله ويا الله يا الله ويا الله يا الله يا الله قام الغدير قد رد حيانا لي علي من طار علبي غير ما انوله لي يوم يعشي عبتي وتبسم باسم علي علي علي حرك نسانك وبغيناك ترنم علي, علي علي علي عن قلبك نصح ونفوض غبار الهم علي علي علي, علي. بمرتغة الدين اكتمل واتتمم علي علي علي, علي, علي. انفجر يا جاهد غير انا ان وليي انفجر يا جاهد غير انا ان وليي يا الله ويا الله يا الله ويا الله يوم الغدير قدرت حياني انت الطاري علي غير انها وليي قم الموالح حققت امانه علي علي علي احب ولاية يد في البلده وصده الهاله علي تموت بغيظها عدانه علي انتحر ياعادني يا عادلي خير انا انوي ليه يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله يالله الله يالله يالله يالله يالله يالله الغلى هذا اليوم مطلب رب علي علي علي علي وصل باري دوم تسلك دربة علي علي علي سلمي سلم حيدر وحربي حربة علي علي علي علي قال الهم حس مذوب حب علي علي علي, علي أي عناه القول الجلي أي عنا ولي أي عناه القول الجلي أي عنا ولي يالله ويا الله يالله ويا الله يالله ويا الله يوم الغدير قدرت أحياناً أي أنت صار علي يا المصطفى المستطابعة وفاق عيانا علي علي علي من عيد ما نزعي طاحا يدنا علي علي علي نبقى عبيد حيدارا سيدنا علي علي علي, علي الكون خليه وقفت أسرع بضنا علي, علي علي علي علي يبقى حبنا الأولي غير ما عند ولي يبقى حبنا الأولي غير ما عند ولي يالله يالله يالله يالله يا الله يا الله يوم الغدير حدرت حيان أمي حيان الطارق علي غير ما أنت علي حياة عن ولايتان تغير علي علي علي الفحم حاشم تلا بالجوهر علي علي, علي, علي. تريض الوالين حتى المحشر علي علي علي علي وصينا في الكفن يتسطر علي علي علي علي إيه اسمه مبتدي غيرنا ولي إيه اسمه مبتدي ولي يا الله ويا الله يا ويا الله يوم الغدي هدرت عين أميني